وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة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 إِلَ اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ